أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى كَلَّا لَإِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعَا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِيَةٍ فَلْيَدْعُوا نَادِيَةٍ سَنَدْعُوا الزَّبَانِيَةٍ كَلَّا ص en هوجو